وهذه آخر وذكرناه من قائمة في كملة غرض والله قوله وتحمل أفضل كتاب السنة على معاني الشرعية الدولة الضغوية أو الغرفية غير الشرعية. هذه وذكرنا مراقعة الحقيقة الشرعية هي الألقاب المستحبة في الشراء على غير معكامة مستعملات الدراء وكما نجال ذلك والصلاة والصلاة بمعنى الدعاء بالدراء ولكن ما قالها الشراء هذا الاسم هو معنى النووي معنى السلام عليكم اخبار خلاص من مرضي اه فياتي في الاخبار الاعاد المبتدا بتفسير مختص او ذلك اننا شرح جانب المسمع والألفاظ اللغوية إلى معاني أخرى ذي مناسبة معتبرة فتصبح أو تصير حقيقة شرعية بعدما كانت حقيقة دغوية فهي لمدهة المهور العلماء لما ذهبوا إليه خلافا لألفاظ من يرى أن الحقائق الشرعية إنما هي اسماء ومعاني مبثكرة من الشرع لا علاقة لها بالمعاني والمسميات اللغوية بمعنى أنه إذا ما لحظ المعنى اللغوي في المعنى الشرعي عندهم إنما ذلك وقع اتفاقا ولم يكن محصولا من قبل الشرع ولهذا قالوا أن الحقيقة الشرعية هي أسماء تضم المعاني هي من بذكار الشرع لا أن أصلها لغوي ثم نقل الشرع من معنى الضغوي إلى معنى الشرعي كما وعلي الجمهور هؤلاء الذين ذهبوا إلى كونها معاني مبتكر شرعان الذي قال وزاعي ثم المنتزل والخواني قال به بعض الحنابل كأذي الخطار في وبعض الأخناف منهم الزبوسي والبزوي وغيرهم ايه راي الاخوه بالنسبه للحقيقه الشرعيه انا القول هذا لانه سيأتينا في الاجماع كلام نحتاج الى تشير ان هذا التفصيل بيظهر لنا ان شاء الله بالله الله قادر هذا الكلام وهذا التفصيل في من قال أن الحقيقة الشرعية إنما هي في الأصل الجسم فيها باق على ما هو عليه بمعنى أنها لن تنتقل من من المعنى اللغوي المعنى الشرعي الشرع بل المعنى الشرعي اللغوي أو الإسم باق على ما يقيده من جهه ان اللغه غايته العمق ان الشرع ضمن لديه شروطا وضمن لدي اسعار اشترط شروط و هذا قال الزكي دعني والجمهور الاشاعره الذين ذهبوا الى هذا المعنى و نذهب الجمهور ان الحقيقه القاضرة ملقولة من الغر إلى, الى, الى الشرع نقل الشارع لتجارع هذا هو مدعب دمود علماء وهذا هو جديد أبا بقيه المصنف ويهتمث ذلك عند ما يتعرض إلى إثبات الإجمال وإثبت في إثبات الإجمال النقل الشرعي نراج النقل الشرعي هنا؟ هو انتقال الاسماء المسميات ومعانيها الغويه من اللغه الى معاني اخرى لها مناخات ما ذكرتها لها مناخات مع المعنى الشرعي وصار في ذلك فقاه شرعيه بعد ما كانت فقاه لغويه تم تفريغ ذلك الى قول قاعده الامر يقول صيغه الأمر ان جاءت في طلب على الوجوب الا لقرينه او دليل ولا تحض فوراً ولا تكراراً فلا يعلمان في قرينه او دبيل والمضرة قرورية لانتتال وتقتضي النهي عن أجزاء المؤذي وقت الانتتال وتقتضي قلب ما لا يحصل النظب إلا يريد هنا في هذه الفقرة الصغيرة فيها جملة من المسابق تعرض لها إن شاء الله بشيء من البيان أو أقضر صيغة الأمر هنا ذكر أن بالأمر صيغة موضوع له تدل عليه حقيقة أي تدل على الوجوه حقيقة بلا قريمة هذا هو ما عليه إجماع السبب من أن هذه الأمر صيغة موضوع له وتدلع عليه حقيقة وأنها لا تحتاج إلى قرينة للبيان وبالصيغة قد تناولنا بعض منها في مسألة الوجود وييفعل من نسبة للحاضر أو يفعل من نسبة الغيب وبالنسبة لصيغة النهي لا تفعل وفي عاصية من منها المضارع أو الاسم الأمر عليكم أنفسكم أو المصدر نائب منا بالفعل ضرب الرقاب كل عاليين يدلوا على الأمر أن الأمر للوجود حتى يتبين بقرينة أنها مصروفة من الوجود لغيره من المعين هذا ما عليه ألستغف جميعا أن الأمر صيغة خلافا لمن يعتقد أن الأمر ليست له صيغة وهو مدى حيث أنهم يرون أن الأمر هذا مشترك بين هذه المعاني فهي ترجح إلا وهذا مبني على اعتقاده الفاسد أن الكلام اسم أو معنى قائم للنفس مجرد عن الألفاظ والحروب وهذا هذا المعتقد انه مخالف لما هو الوارد في الكتاب وفي السنه ومخالف ايضا لما اجمع عليه الفقهاء واهل اللغه واللسان ولما اجمع عليه العقلاء اهل العقل وذلك اذا ذلك لان كان المطولات لهذه في يرجع فيها ابن لكن فقط الباء ان يقال اما هذا المعتقد فمخالفه ومخالفته بالاختصار منها في قوله تعالى الذكريه وايه لا تسلم الناس ترى الرجال سويا فخرج على قومه من المحرام فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية فقالوا تكلم الناس ثم أوحى إليهم بما عشر إليهم فلو كانت الإشارة فهنا كلاما فلازم نقض ما جعل الله له علامة على ذلك أو على ذلك أما من السنة فبقول صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله تجاوز عن أمه ما حدثت في رواية ما وصرصت في أنفسها ما لن تتكلم به أو تعمل وجل على أن حديث النفس أو الوصرصة وصرصة النفس فيه فرق بينها وبين الشلام إذ أجمع العلماء جميعا على أن نصلي إذا حدث نفسه بأمور الدنيا أو بأشياء من التجارة وما إلى ذلك أنه لا يعدهم كلمة وإن كانت صلاةه ليست كاملة قد يخرج منها بالنسبة أو بالربع أو الثلث وكما أشار إلى ذلك الحديث إلا أنه في فرق بين الكلام والوسائق وأنه في حديث سعود النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يخدد في أمره ما يشاء وإنه مما حدثه في أمره ألا تتكلموا في الصلاة فون فيه كلام لكن الطرق بين هذا الكلام وبين حديث النفس كذلك الذي أجمع عليه الفقهاء أيضا أن الذي أقسم بالله وحلف بالله أن لا يكلم طلانا فحتى تنفسه أنه, يكلم أنه يكلمه فلا يعد حانثا بل أن النفس هذا لا يعد كلام إلا إذا نطق في هذا الحال يعد متكلم وهذا بإجماع الفقار أيضا إجماع أهل على اللسان والزغر أن الكلام هو اسم وفعل وحق بمعنى أنه متركض من هذا وعليه ظهر أن حديثا نصريتا كذلك ما قال ابن مالي في رفية الماروف عندكم ويقوله كلامنا رب مفيد تستقيم اسم وفعل ثم حق من فعل وجعل الكلام مركب من اسمه فرح أما عند العقلاء الذي لا ينطق برفانه يسمى عند العقلاء ساكتا أو أخرس وعلى لا يسمى المتكلم فإذا هذه بعض من أجوبة أهل السنة والجماعة على أولئك الذين يبنون مسائل مسائلهم على المسألة الأصولية الأصول للدين وهي أن كلام نفسي كلام ومعنى قائم بالنفس مجرد عن الخير والألفاظ والحب ثم يقول بعد ذلك سيرة الأمر إذا جاءت للقلق على الوجوب على ما عليه جمهور العلماء أن الأمر إن ورد مجردا عن القرائم أي الأمر إن ورد مطلقا ومجردا عن القرائم أكاد الوجوب وهو عند جمهور العلماء ففي المسألة أخوال عديدة جدا أعضوا من أوصلها إلى ستة عشر قولة ومنهم أوصلها إلى خمس وعشرين قولة كالإيمان الشوكاني فرشاد الكود ولكن هذه الأقوال جميعا الأفضل الأولى والحق فيها عند الجمهور الذين يرون أن الأمر إن ورض مطلقا صراطاً عن قوائم أفاذ الوجود ما لم يرتر قرينة أو جديد يصرف هذا الوجود إلى غيره لكن ثبوت الأمر يفيد الوجود عند الجمهور إنما يفيده من جهة اللغة لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل بمعنى أن القائل كيف يعني يفهمه من أمره أنه في الوجود لأنه يفهم أيضا أو يستفاد من صيغة هذه حدود الوعيد حال المخالقة وترطب العسيان حال المخالقة سواء قال الرجل لعبده أو قال الزوج لزوجته في آخره يفهم من صيغة هذا الفهم معنى أنه يفهمه من ذات الرحض وليفة كما يذهب إلى بعض هو ثابت الوجوب بشرع ولا بالعقل أنه على ذلك سيترتب على القول بأنه يثبت بالعقل بالشرح دون العقل دون اللفط أو دون لغة لا عليه أن ما يذكره الرجل لأهله أو لولده خالجا عن إطلاق الشرح أنه لا يتبذلو الأمر ولا يتبذلو العسيان و هذا لا شك أنه خالق جي ما عليه تمره الأولين ثم يقول على ذلك إلا بقرينة أو دليل الذي يظهر هنا أنه عطف خاصة العام لأن القرينة الصائفة من الوجوه إلى غيره إنما تعد دليلا إذا ثبثت يجب العمل به أي يجب العمل بذلك الزليل ذلك الزليل الذي يمدرج تحت القريمة بعبارة ما أوضح نوع القريمة أوسع وأعام مما يحصر في مصف أو إجماع على ما يذهب به الظاهرية لأن الظاهرية يحسرون القرينة في النص والإجمال فقط ولكنه عند الجمهور أوسع من ذلك هو شامل للنص والإجمال والقياد والمفهوم والفعل وأيضا شامل للقرينة اللطبية والقرينة السياقية القرينة الحالية مشامل أيضا لمصلحة وضرورة وغير ذلك من ما يندرش تحت القرين بمعنى آله القرائم جميعا تكون صارفة للأمر إن وجدت وتبتت تصرق الأمر من معنى الوجود الذي يخيده إلى معنى آخر وهو الندل مثلا أو رباء أو معجل ذلك وعلى آآ وعلى آآ القول بمذهب الظاهرية في حق القريمة في النص أو إجمال يترطب عليه إرماية كثيرة من الأدلة التي يمكن أن تستعمل في صف هذه المعاني لغيرها فإذا كان هذا اللازم باطل فأيضا يكون المجزوم مثله ثم يقول بعد ذلك ولا تقتضي طورا يعني أن صيغة الأمر لا تقتضي طورا بمعنى أن فيغة الأمر تقتضي مطلق الطلب لا تتعلق بصور ولا بتراث بمعنى أن أنها غير مرتبطة بزمن امتتال على ذات الزمن امتتال وهو بالطار وهو بالتراث هذا الذي ذكر المصنف أو هو مذهب مالك احنا اوظاه الذين ذكره ابن العاضي ورجحه كذلك هذا المدهب فيه قال محمد من قويز من دار من المالكية وكل المغاربة ذهبوا هذا المدهب ومنهم الامام الباجي الذي اختار ان الامست إذا كان مطلقان مجرد القراء لم يفيد سوى مطلق الضلط ولا يفيد غير ذلك هذا أيضا القوة يسف إلى إمام شافع إمام أحمد ويرى ما عليه أكثر المالكية من البلغانيين وأكثر الحناولة أن الأمر يقضي الفور فهؤلاء الذين ذهبوا إلى اقتضاع الأمر الفور هؤلاء كما قلت هم أكثر المالكية وأكثر حنابلة اتنادا إلى جملة من الآيات الحديث التي عرضوا بها أقول من بينها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقوله تعالى ستبقوا الخيرات قوله تعالى إنهم كانوا سارعون في الخيرات كل هذه إنهم تجروا على المسارعة في الخيرات وليس فيها مسارعة في الخيرات وليس أعظم خير من هذه العبادة قصة صلاة منها ان هذه كلها تندريد تحت الخيرات كما في قوله وتعالى فالذين أمنوا واركعوا واسجدوا وعبودوا ربكم وفعلوا الخير فنحن عليكم هذه فهذه من أطفال قبل الآن فجعل الرفوع مع الصلاة والصلاة مع العبادة والعبادة مع الخير فتضمن الخير في هذه المسابقة بالخيرات مأموط بها لأن الأمر والسارع يضب على الوجوب وبالتالي حكم على أن الأمر يفيد الفور هذه المسألة لدينا للعلم والخلاف المجاري فيها ترتب عليها كثير من المسائف تخهية المختلفة فيها من بين المسائف تخهية المختلفة فيها مسألة هذا الحج على الفور أم على الثرق منقض أن الحج على الفور متى وجدت شرائطه بالطبع قال وجب عليه أن يحج فورا ويقدم معرضه من رأى أنه لا يفزن منه الفور فيه يجوز فيه التراخي قال أنه يجوز فيه التراخي وهذا مسألة الحج إنما تقع غالبا حال تعارضها مع اداء واجبها حق الزواج مثلا الى غيره ايضا مسائل من مسائل مترتبه على هذا مساهمه الزكاه اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول هل يخرجها صاحبها على الفور او تو هم يجوز له ان تراخى فيها مساله مبنيه على ادنى سبب كبارة كراها كذلك ما يحصل غالبا في قضاء الفوائت وهو انه اذا ما كان على الرجل او المراه او المكلف او مؤمن جدا عليه قضاء فوائت رمضان فهل يقدم الفرض قبل ام يجوز يقدم الفرض ام يجوز ولا أن يقسم النهل على الفوض من قال أن الأمر يدل على الفور قال واجب عليه على الفور أن يعدي الواجب ولا يجوز له أن يعدي النهر بعد ذلك إلا بعد ذلك أما من قال أنه لا يدل على الفوض أجاز أنه يقسم أجاز له أن يقسم النهر ثم يؤخر الواجه إذن هذه المسائل وغيرها كثير ولكن هذه أهم المسائل التي يمكن ان تنزل تحت هذه النقطة هذا يقتضي الفور أو يقتضي مطلق الطلب هو عند المصنف هؤلاء أنه أنه لا يتعلق لانتتاب الزمن معين إلا في الفور ولا التراقي لا يجوز له أن يأتيه على وجه الثلام وبالتالي تفهم المس المسألة السابقة على ما فصله المصنفة هنا تفهم ال على هذا ال ال النقطة المسائل الفرعية السابقة أنه يجوز أنه يجوز له أن يأتي الحجة ترافيا ويجوز له أن يأتي بالزكاة ترافيا ويجب له أيضا أن يأتي بالنفافة وما يعقوبها بالقراء ما يقول بعد ذلك ولا تكرارا فلا يعدمن بقريرنا أو ذنب بمعنى أن سيرة الأمر أيضا لا تقتضي تكرارا سيرة الأمر لا تقتضي تكرارا هذا الذي جنح عليه المصنف ومذات منحاج مالكي فالذي ايضا اصطره الشريف لمساني في متاح الوسط وان كان من الذين قالوا بالشافعية بالتابع القول الصخر الدين الراضي والعاملي والبيضاوي المشافعي لا يقتضي تكرارا انما الامر ان ورض فهو لمطلق الطلب بمعنى انه لم يتعرض لذي طور ولا بتراحي ولا بوجدة ولا بسكرار إلا إذا جايب قرينا نحو ما نستعلمين لكن يقوب على ذلك والمرة ضرورية لانتساب هاونا أوله بمعنى انه يرى المصنف ان صيرة الامر لا تقتضي اه تكرارا ولكنها ولكن المرة ضرورية للامتسال وليس مما وضع له الامر بمعنى ان تلك المرة التي هي للامتسال ليست معخوضة من ذات الرقم أو من صيغة الأمر وإنما أخذنا حكمها بدلالة التلتزان أي أن المرة لازمة للامتتال ولا يمكن أن يأتي بأقل منها وهنا الفرق في هذا القيال المساله فرق بينه وبين من قال للجمهور العلماء نصيره الأمر تدل على المره الواحده فعندهم المره الواحده تدل يدل عليها الله دلاله مطابقه بخلاف الذين قالوا ان المره ضروري للانتهاء فإنما تذلها عندهم بزلالة اتزامه لا بدلات مطابقة وآخر بين هؤلاء وهؤلاء بمعنى أن كل واحد منهما يقول أن يحصل الانكتال بالمرة الواحدة لكن الذين قالوا أنه مطلق الطلب قالوا أنه يحصل من مرة الواحدة من قبل زلالة الاتزام من الذين قالوا يحصلوا الأمر بالمرة الواحدة فقال إنما يحصلوا بجلالة المتابعة خلال من بالطبع الذين قالوا أن صيرة الأمر تقتضي تكرارا الذين قالوا تقتضي تكرارا بمعنى أنه زائد على المرة الواحدة لكن عند كل من قال أن المرة الواحدة ضرورية للامتزاب بطريق دلالة التزام أو الذين قلوا بأن المرة الواحدة داخل في الأرض كل واحد منهما قال أنه ما زاد على المرة الواحدة يحتاج إلى دليل أو قرينة تبين أنه يزيد على المرة الواحدة هذه المسألة أيضا هي من المفائل التي تتركب عليها آخر تتركب عليها جملة من الآخر نظهر من في مثلة قطع يد الشارع المرة الثانية فهل يقطع يد السارق ليسرع ان سرق مرة ثانية ام لا هل يثبت على الى هذا الاصر هذا الامر يفيد المرة ام يفيد تكراره فمن قال انه يفيد المرة سواء بدلال التزام فبدلال المطابقة يرى انه لا تقطع يد السارق ان سرق مرة اخرى ومن قال أنه يفيد التكرار قال تقطع يد السارق إن سرق مرة أخرى تقطع في الأصل يده اليسرى لكنهم عندهم وجدت قريمة هي قريمة حال السارق وأنه إن تترك يده اليسرى لانتفاع بها تثنؤ من هذا أنها تقطع يده اليسرى كذلك نسهد الوكيل بالطلق الوكيل بالطلق فمن هو غيره ليطلق نيابة عنه او وكالة عنه هل يجوز ديب وكيل؟ هل يطلق اكثر من مرة فمن قال ان الامر يخيد تكرارا قال يجوز فان فعل حادثا ذلك وطلقت المرأة سببا اذا توقعتها ومن رأى انه يخيد الامر يخيد المرأة سواء بذلات الاتزاة او بذلات مطابقات يرى انه إن, إن طلق أكثر من نظر فلا يقع وإنما يقع المرة الواحدة سواء من قال بجلس الالتزام أو من قال بجلس الالتزام كذلك مسألة مسألة الكيمم الذي ذكرها محمد بن خويس من جاد نقلها المسألة في, في المستحي هي مسألة التأمم هل يفتضي تكراراً أم لا وراجعني شئتم إلى مسألتين تأمم مسألة هل تأمم رافع للحداث أم لا وراجع إلى هذه هل يفتضي تكرار أم لا ومن قال في المرة الواحدة قال لا يفتضي تكراراً ومن قال أنه أن السيرة العامة تقتضي تكرار على تهمهم يقتضي عليه أن يتيم كل الإصلاة أقول أيضا يمكن أن تدرج ضمن هذه المسألة, المسألة المشي إلى السطرة العلم أن العقل أن يرتفع عند إرادة الصلاة سطرة فإذا انتفك هذه السطرة لمشي او خروج او بتغيير الى اخره فهل يمشي المرض الى السطرة وجوبا كالوجوب الاول ام تذخيه المرض الواحدة من قال كذا قال كذا ومن رأى كذا رأى كذا ورأي انه اذا كانت السطرة قريبة دازلوا أن يخطوى قطوة وقطواتين إلى ثلاث قطوات نحن نشاء نبي صلى الله عليه وسلم إلى الكاعد والجدار وعلى المسألة نريد أن ندخل اقلها لا تكون على حساب ما ندخلها ثم يقول بعد ذلك وتقضي النحل عن الرضاة به وقت الامتسال أي نقيقة الأمر تقتضي أمر بالشيء نعي عن ضده تقتضي نعي عن ضده وقت الامتسال أليم المسألة أيضا محل الخراس بين آل العلم ما عليه جمهور أهل العلم هو ما ما خلافا لمن قال أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده وخلافا من قال من المعتذلة وفقاهم المحامي من قال أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يقتضيه ولا يستزمه والمثل بالصحيح أن الأمر بالشيء نعي عن ضده ونعي عن أرضاته إذا أمر لأمر إنما كل ما كان ضد هذا الأمر لا يتم له إلا في ذلك الأمر واجبا لزومة إن قال له أسكن فهو يفضي عدم الحركة إذا قال له قم معنى لا تقعد في, في اجتماع ضدين فكان فكان أنه لا يستطيع الامتثال بالقيام إلا بتركض الزهيد وعدم قل ولا يستطيع أن يسكن يعني أن يمكت ساكنا إلا بتبكي ضده وضده وعدم الحارة فكان إذن داخل في لوازن الوازن الأمر بالشيء أمرا بجميع لوازنه لكن ليس بحريق قفض آمير وإنما علم ذلك بالطريق اللزوم العقلي كان هو قد يكون قلبه الامر غافلا او غافلا عن ضده ولكن اللزوم العقلي استدلنا هذه القاعده وهذا الحكم عن طريق جزوم العبد هذا كله أي هذه القاعدة كلها إنما تكون بناء على النعنى لمعنى أن الأمر بالشيء نعي عن ضده من حيث المعنى أما من حيث الله فلا شك أن الأمر وضخض الأمر غير لطف النعي فمن حيث الله الامر بالشيء ليس ليس انا ينعضدي في حيف الله وراكم حيف المعاص الامر بالشيء نهي عن ضده الا قال الرجل لزوجته قومي فقعدت بعد ما قال لها ان خالفت امري فانت قالت وقال لا قومي فقعدت تكون قد طلقت منه لأنها أتت في مخالفة الأمر إذ الأمر في الشيء نهيًا عن ضده أيضاً يقول بعد ذلك وتقطضي النعي وتقطضي طبعاً ما لا يحصل المطلوب إلا به وتقصد طلب ما لا يحصل المطلوب إلا به يعني أن الوسائل لها أحكام مقاصب فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون هذه الوسيلة قد تكون وسيلة واجبة شرعا بالنصف وقد تكون مباحة في الأصل لكنها لما كانت وسيلة إلى واجب أو إلى مطلوب أخذت ذلك الكوب مثلا قلوا مثلا وسيلة إلى الصلاة الوضوء والجمعة السعي إليها السعي وسيلة إلى الجمعة والوضوء وسيلة إلى الصلاة لكن كل من السعي والوضوء ثابتان شرعا وبالقاعدة أما صفوة الساعة يوم الجمعة فبالعاية قوله تعالى يأيو الذين آمنوا إذا نودي في من يوم الجمعة فتسعوا إلى ذكرها فإما هذا نصفا أن هذه الوسيلة ثابتة نصفا وثابتة أيضا بالقاعدة أنها مالا يتم الواقع إلى الجيدة ذلك الطرارة قيمنا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فوصلوا وجوهكم وإيديكم من المرافق لآخر الآية هذا نص على وجوه هذه الوسيلة فثبتت هذه الوسيلة بالنص كما ثبتت في لكن إذا كانت الوسيلة مباحة ولا في لايه مو فعل الواجب في هذه الحاله مال الزكاه غير اخراج الزكاه كان الافراز المباح واجبا في وجود الزكاه في نسبتين السفر من اجل صله الارحام او من أجل الحج او من اجل ذلك السفر في اصله مباح لكن لما اقترنا ذلك المباح بما هو واجب أخذ حكم الواجب فأصبح ذلك السفر واجب وهذه الوسيلة أنما ثبثت بالقاعدة أي ليس في عمر لكن ثبثت بالقاعدة وقاعدة ما لا يسمى الواجب والواجبين وكذلك إذا قلنا وتستشفى للأمر ألو قلنا أن الصفر إلى العمراء للحج واجب إذا ذلك وجب عن طريق نظر مثلا فيتسلسل أيضا يقال أنه في عقرنا الحالي لا يتم له الحج إلا بجواز الصفر كان الجواز الصفر واجبا حيث أنه لا يتم له إلى و يتسلسل الامر في الوجود الى مزنى غاياته وعلى هذا الاساس يقال ان الوسيلة الى ان الوسيلة في الحقيقة او الوسيلة ان كانت مباحة فهي تتضبط او تتعلق بغيرها فان كان هذا الغير واجفا تحقّت الحكّ وإن كان وإذا كان مكروهًا كان مكروهًا هذا الغير كان الوسيلة أيضًا مكروهًا وإذا كان مباحًا ممندوبًا كانت الوسيلة ممندوب إليه إذًا المباح النظر إليه بحسب ما يتعلّق به فإن تعلّق به الواجب كان واجبًا من تعلق بالحرام حرام وهكذا لكن المباحث لم يتعلق بأمر وغطية أصليا غطية أصليا غطية على الحكم إباحة نستقل في ذلك إلى طاعدة النهج قاعدة صيغة النائم للتحريق إلا لقالينا أو دليل وتقطضي الفور ودوام التركي وتقطضي فعلة ضد من أبوذاج المنهيان لا شك أن النهي كالأمر من حيث صيغته ولا داعي أن نكرر ما ذكرناه هانفا حيث أننا النهي هو عن الأمر وإذا كان الأمر له صيغة موضوع له تدل عليه حقيقة وكذلك النيل له صيغة تدل عليه حقيقة هي لا تفعل وهذه الصيغة تدل على التحريك وهو مدى الجمهور العلماء وفي المسألة في سبعة أخوار. لكن صحيح بذلك أنها محمولة على التحريم إلا إذا وردت قرينة أو تديل يصرب على التحريم غيره قد قبل قليل أن أدى وضمن القرينة المعنى أن القرينة عم مطلقا ساملة للنص والإجماع وشاملة للقياس وغير ذلك ومصلحة والقرينة الحادية وغيرها واللصية والسياقية ثم يقول بعد ذلك وتقتضي وتقتضي الصوت وجوام الطرف تقتضي الصوت وجوام الطرف يعني ان صيرة النالي تقتضي الانتهاء من الفعل طورا و يبقى ذلك متكربا في الزمان وفي الوقت. هذا هو مدى كبير علماء ايضا بمعنى ان النعي ان ورغ يقضي انتهاء من الفعل صورا ويقضي ايضا دوام فرق مصلحا هذا على خلاف الامر كما ذكره قبل قليل وقياسه على الامر قياس مع ظهور الفارق ذابت بان الامر يقضي وجود المأمور مطلقا والنهي يقتضي ان لا يوجد مصلقا فالنفي يعم مصلقا والوجود لا يعم مصلقا بمعنى ان ما وجد نظرة فقد وجد مصلقا ومن تفى مرة لم ينتفي مطلحا ولهذا كان القرص قاعم بين الناي وبين الأمر فلا يجوز خياس الناي على الأمر من هذا القبيل ثم يقول بعد ذلك وتختضي فعل الغذب من أغذاج المنيع هذه المثال كما رأينا في باب الأمر نراها أيضا في باب النهي لأن النهي كما سلفنا هو فرح عن الأمر والأمر هو الطلب والطلب فيه طلب فعل او طلب فرق فيكون طلب فرق وجزء من الطلب هذه هو الامر فيكون النهي فرع عن الامر فكل مسألة وجدت فيها مسألة دخل فيها مسائل الاوامر الا وجدت لها وزانا من النواهي على العكس فإذا هذه المسألة لما كان كذلك فإن النهي عن الشيء أمر ضده إذا كان له ضد واحد إذا كان له ضد واحد فهو ضد واحد فهو عليه فهو أمر له النهي عن الشيء أمر له لكن كان له جملة من الغضبات تعالى مدهب الجمهور أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضدائه أمر بأحد أضدائه وهذا أيضا يدخل في أن الأمر بالشيء يقضي العمل بجميع اللوازمه ذلك لأنه إذا لم يتسنى له الترك منهي عنه إلا بفعل المأمور به كان فعل المأمور به واجبا لكن إنما يوصد هذا من جهة المعنى لا من جهته الرغض كما ذكرنا قبل قليل بالنسبة للأمر بالشيء نهي من ضد به لما هو من حيث المعنى لمن حيث اللطب لأن الأمر لأن لخض الأمر غير لخض النعي ولخض النعي غير لخض الأمر ننتقد بعد ذلك إلى قوله قاعدة في المأمون به قوله يفعله من المأمون به المستطاع ويسرق المنهى عنه جملة بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بشيء فأخذوا من مصنف فطعتم وإذا نأيتكم عن شيء فتكتنبوا رواد مسلم والنسع هنا المصنف ذكر الأمر وذكر النهج وأراد أن يبين أن الأمر إنما يؤخذ منه قدر الاستقرار بينما نعي يجب تركه كلية مستمنا في ذلك إذا حديث فهي رواه أبو غريها ما عمرتكم بشيء فأعتم إنهم مستطعتم ما عمرتكم بشيء فنتقوا أو تشتنبون فما ذكر أو نتقل فقوده يفعل يفعل من المسمور بالمصطفاء هذا يؤيد أجزاء حوله تعالى فاتق الله مصطفات ذلك بأن الحكم الشرعي مبني على الجيسير ورق الحرج عن المكلفين مشروط بالقدرة والاستطاع كما بيننا أن القدرة المراضيها هي القدرة المصححة للفعل التي هي مناط التكديم مناط الأمر ونهي وذكر المصنف في ذلك بعض الأذل على ذلك من قوله تعالى لا يكلف الله نفسه منه وسعى قوله تعالى في وما جعل عليكم بخير من حرق وفي آيات كثيرة يريد الله بكم يسر ولا يريد لكم العسرة يريد الله أن يخفف عنكم ويطبق النسان البعيد كل هذه تدل على ان الأمر يرتع معنوط بالاستطاعة تلك القدرة أو تلك الاستطاعة مصححة للفعل كما يفهم من كلامه هذا ان ما يفعل من المأمور به المصطفى هذه العبارة تبين لنا ان مرازه بهذا هو الاقتصاد العذاب والاختصار غير التقسيم الاختصار مراته التوسط بين طرفي الاثراء والتصريح فكما انه كما ان الفعل المستطاع يمنع التقصير والمجافات والتقريض يمنع من جهتنا اخرى المغالاة والمجاوزة والاخرار لان كل من الاخرار والتقريض هي مقصودة للشارع لان فيه في ذلك مشيئتم طريق الى طرف المغمور به وفعلا محبور نتيجة التقصير ونتيجة المغالاة او الزيادة التي تؤدي الى الملل وتؤدي الى السآمة فتفضي الى الابتداء ضمن هذا المنظور يقول الشيخ الإسلام الدينية رحمه الله فيما معنا يقول أن الأعمال إنما تتفاضل لا تتفاضل بكثرة بكثرة الأعمال فإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل فذكره ها هنا المستطاع يبين لنا كما ذكرت مقصوده من اتيان العبادة على وجه الاقتصاد غير نيل إلى جهة المقراض أو نيل إلى جهة التطريق على عالمي ذكر المشقة وقد ذكرنا أن المشقة منتفية شرعاً أو نفاة شرعاً وما جعل عليكم في الدين من خلق الشرع يجلب التسير إلى آخره أن المشقة تجلب التسير فالمشقة الملازمة للتكاليف والتي لا تكون من طبيعة التكليل كالمشقة الطارئة والمشقة العارضة المشقة الزائدة التي تقترن بذات التكليل هذه المشقة ليست في حقيقة الأمر متعارضة مع المشقة التي نفاها الشرع وإنما هذه المشقة المشقة تتحمل لينال لي فيها المكلف السواب بالنظر إلى ما يعقبها من مصلحة ومنفع فإذا ما نظر إلى مصلحةها ومنفعها وجدنا أن هذه المشاف التي تكترم بتث العبادات كالحج مثلا أو غربما الصيام أو غربما الصلاة هذه المشقة التي تقترن بها هي في حقيقة الأمر أراجع على المكلف في المنفعة والمصلحة ولا يمكن أن يتدرع بهذه التكاليف التي تأتي عرضا وتلازم هذه العبادات والمشقات التي تلازم هذه العبادات وتأتي عرضا أو تطرأ على هذه العبادة أن تكون معارضة للآيات التي أسلفنا ثم ذكر بعد الشقة الأول ذكر الشقة الثاني من, من هذه القاعدة ويترك المنهى عنه جملة بمعنى أن المنهي عنه ذلك المامور دي قد صدر من حيث سعد لان الطلبه وان كان معدودا من الافعال الا انه يخالف الفعل من قول ان التحرير يفضي الى او مقصود بالتحرير او الاطباع الخرمة في مقصودها من الواجب او من المأمور به ذلك لان الخرمة او التحريم يسقي فيها منجرد القرط مع انية القرط بخلاف الواجب او المنجوب لا او أو به لا يحتاج إلى الفعل لا يحتاج الفعل لذلك كان الفعل من حيث المأمور به مقيدا بالاستطاع بينما تر آية مقيد بهذا في النظر إلى أنه يكفي فيه عدم الفعل فعدم الفعل يكفي أنه تارك في الشيء معنية الطرق ينالها الأقل فمعنى ذلك أنه معنى ذلك أن التحرير يؤدي إلى مقصوده عائلة من ما يؤدي الواجب إلى مقصوده فالآخر الواجب يحتاج إلى الفعر لكن الطرق لا يحتاج إلى الفعر ولذلك واجب طرقه جملة فكيف أن النهل إذا ترك جملتان لعظم أنه لا يأتي بمنهي عنه في حالة ما إذا كان المنهي عنه من حيث الإثيان به تخط من ترك المنهي عنه إذا كان هذا أضافق الضرورة الضابط الضرورة ان يكون اهديان او فعل المنهي عنه اخذ من ترك المنهي ان كان خطح منه جاز له ضرورة من يأتي المنهي عنه لانه اذا ضاق الامر اتسع اذا اتسع اذا اتسع اذا وجد يعني حرجا او مشقة في في فرق من يعنون ورأى أن في فعل من يعنون يكون فيه فعل أخف مما هو عليه بالنسبة إلى فرقه حلت الضرورة أو الحاجة الشديدة التي تنزل منزلك الضرورة فهذه معروفة شران وهو أيضا من باب التيسير. ورفع المشقة على المكلفين آآ آآ كان والحال هذه الضرورات تضيح المحلولات على ما هو مقعد في القواعد الفقهية بناء على قوله تعالى وقد قصت لكم ما حرم عليكم إلا ما تستردكم إليه والآيات كثيرة في هذا التي حالات الضرورة والحاجة الشديدة ولهذا قاعدة ما قاعدة معروفة أه إذا أه إذا زال الخطر عاد الحضر لمنى أن الضرورة تقدر بفق أجرها وإذا زالت هذه تزول وإذا زال هذا الحضر وزال هذه الضرورة وإذا العذر عادت حليمه الى ما كان عليه قبل ذا عدده ثم استذيذ المسنف في حليم الذي رواه ابو غريرة وقالوا ما امرتكم بشيء فتعتوا انه وما نعيتكم عن شيء مستنبوه مستدبا على أمر المصطفى المؤيد في قوله ثم الشفى الثاني اجتنبهم يعني أمرهم الاجتماع بصورة مطلقة بصورة عامة شاملة لهذا عبر عن المصنف المصنف يوم لسنة. هذا الحديث الذي ذكر المصنف وهو رواية مسلم والنسائل هو حديث متفق عليه رواء البخاري والمصدم وأيضا من النساء أيضا وغيرهم <تسجيل> <تصفيق> هذا الحديث آه آه له آه كبير أعمير عند العلم كما ذكر ذلك من دقيق سعيد حيث نص على أن هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة وما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكريم وأنه يدخل في هذا الحديث العليل أو ما لا من الأحكام ثم ذكر ابن دقيق العيد في شرح الأربعين ذكر أن هذا الحديث هو أصل لمسألة الأمر المطلق هذا يفيد الفور أو التلاقي وهذا يفيد الوحدة من الكبرى فقط في البيان هذا الخليل له علاقة بما سبق وأن قوله رواه مسلم الإمام مسلم في ترجمة صغيرة له نقول هو أبو الحسين مسلم الحجاج قشعيري أحد أئمة الحديث وتكمن شهرته وتظهر مكانته من خلال كتابه الجامعة الصحيح الذي يفضله المغاربة يعني الصحيح المسلم يفضله المغاربة عن صحيح البخاري كما امتاز من جمع الطلب وجود السياق والحفاظ على أداء الألفاظ من غير تقطيعي ولا رواية بالمعنى والإمام المسلم يعد من أوعية العلم وهو ثقة جليل القدر له جملة من المصنفات هنا كتابه العلل والاسماء الكونة طبقات وكتابية وغيرها من الكتب في سنة 61 ومائتين المواقف لأربعة وستعين وثمانمائة أما نسائل هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعير بن عالي القرصان المسائل الشاكعي أحد في الحديث وأحد الأعلام الاعتباس والنقاط من المسائل كان من أعلم هو امام عصره بالحديث وكان من المتفوقين او مقدم على اقرانه واضرابه واشكاله وفضلا ادارته فهو ايضا كتب منها سنن منها ضعفاء ومنها عمل يوم وليله طهيا رحمة الله علينا سنة ثلاثة وثلاثمائة فيجري موافق لخمسة عشر وثلاثمائة هذا بالنسبة للفرصة من كل من الإمام المسلم والإمام النساء ننتقل بعد ذلك ننتقل بعد ذلك إلى قواعد المثبون والمنطقة يقول كل معنى استفيد من جوهر الرغض كل معنى استفيد من جوهر الرغض لأنه هو المعنى الذي وضع له المنطوب والشخص الموصول بالعلم من رغضة عالم في قولك إذا سألت فاسأل العالم هنا أولا في قوله قواعد المفهوم والمنطوب الأولى أن يقال أو يحسن تغطيباً أن يقال قواعد المنطوق والمفهوم من قوله قواعد المفهوم والمنطوق ذلك لأن المنطوق أقوى من حيث أولوياته أولى من المفهوم فالأولى يبدو تقديمه في كل الحالات ممكن أن يقول قائل أن الواو هنا الجمع وليس معنى كما في الآخره ف فما يشير اليه المصنف بعد ذلك وهو قوله كل في الفقره منه قوله كل معنى استفيده من جوهر الواقع الى اخره فهو المنطوق فذاك كان الاولى ان يبتعد الى عنوان المنطوق المنطوق مفهوم المنطوق علاقتين المنطوق في المنطوق الصريح في المنطوق غير الصريح أما المنطوق الصريف هو ذلك المعنى الذي دل عليه الرغض في موضع له ويدل عليه جلالة مطابقة كرغض البيت في معنى البيت أو رغض الرجل في معنى الإنسان الذكر على يسمى في دلالة مطبقة ويدخل أيضا من المنطق الصريح دلالة تضمن دلالة تضمن كالواحد بالنسبة الأربعة الواحد بالنسبة الأربعة هو رضوعها أو تقول الصقف بالنسبة للبيت اين البيت يتضمنوا صفا او الحائط من صفر البيت فالحائط هو الخلوط ومن البيت هذا يتم دلالة تضمن وكل من دلالة المطابقة ودلالة التضمن ومن المنطوق الصريح اما المنطوق زي الصريح و ومعنى الذي دل علي الله في غير ما وضع له ويلزم ما وضع له فدلالة الالتزام دلالة الالتزام دلالة الالتزام مثل أن تقول السقف بالنسبة للحائق تقول عند ذكر الصقف فالحائق ليس جزءا من الصقف لكنه لا ينفك عنه فهو كالرفيق الملازم فاذا قيل الصقف فانه يستلزم وجود الحائق اي لا ينفك الحائق عن الصقف ماذا معنى ما التزامن هذه دلاله الالتزام هذه دلاله الالتزام تنقسم الى ثلاث في في درجه الالتزام او الصريح المنطوق غير الصريح ودلاله التزامات هذه تنقسم الى ثلاث اقسام ذلالة الاختضاء وذلالة الإيمان وذلالة الإشارة ما هو ذليل الحصر في هذه الثلاث نقاط ذليل الحصر أن المذلول عليه بالالتزام إما أن يكون مقصودا للمتكلم باللخض وإما ألا يكون مقصودا المتكلم باللغض فإن كان مقصودا المتكلم باللغض فإما أن يتوقف عليه سلق المتكلم أو صحته شرعا أو صحته عقلا هذه الثلاث هي ذلالة الإقتضاء المراض ما يتوقف عليه مدلول ما كان المدلول يتوقف على صدق المتكلم, المتكلم كقوله صلى الله عليه وسلم وضع الخطأ ونسيان ومستكره عليه وضع الخطأ والنسيان ومستكره عليه فأكيد أن الخطأ والنسيان والإسرام كل هذه النقاط موجودة فلابد من تقدير بالكلام حتى يكون الكلام صحيحا صدقا فهذا التقدير الذي يقصد في الحديث هو وضع الاسم المؤاخذ وضع الاسم والمؤاخذة على الخطأ والنسيان مستفروا عليه يتوقف عليه صدق المتكلم كما يتوقف عليه صحة المتكلم من الناحية العقلية كما عشرنا في الآية أسأل القرية أسأل القرية لا يمكن سؤال أن يكون في اختلاف المجاس هذه تكرناها في حصة الماضية ولكن هذه بالتمثيل وسأل القرية لا يمكن له أن يسأل القرية فلابد لها من وجود حذف يتمثل في أهل وهذا الحذف علمناه عقلا فكان الكلام أو المزدود عليه يتوقف على صحته عقلا فيكون بمعنى وسأل أهل القرية او يتوقف عليه شرعا كان يقول القائل من يمتلك عبده يقول له اعتق هذا العبد عني هذا العبد عني وعلي عليك تمد فلابد ان يكون في المسألة في تقدير ايضا وهو أنه قال له دعني عبدته وعثقه عني إذن يتوقف عليه الكلام هذا على ما يسمى لدلالة الاقتضاء إذن دلالة الاقتضاء يتمثل في ما يتوقف عليه المذلول من صحة من صدق الكلام وصحةه شرعا وعقلا أما إذا لم يكن يتوقف عليه يسمى بزلالة الإيمان وزلالة الإيمان هي أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لكان حشو لا طائلة ولا طائلة تحتهم قوله تعالى أن الأضرار في نعيم تهمنا أن أنهم في نعيم لبرهم أن الفجارة التي جحيم تهمنا أنهم في الجحيم لفجورهم تهمنا الأوصاف المنطورة هذه جعلت علتان تهمناها بدلالة الهمان قال كله بالنسبة ما يتوقف عليه أن كان مقصوبا ويتوقف عليه أو لا يتوقف عليه المدلول بالالتزام وهذا إنما علم ذلك عن طريق الاستخراج بحكم الاستخراج أما إذا لم يكن مقصودا للمتسلم باللفظ فما يسمى بدلاله الاشاره دلاله الاشاره ودلاله الاشاره هي لازم المقصود وليست هي مقصود المتكلم مثل ما يستدلون به كاقل مده الحمل بين قول تعالى حمله في صهره 30 شهرا بين قوله تعالى وفصاله وفصاله لعامين عامين 24 شهر وثلاثون شهر إذا هدفت هذا من هذا كان أقل مدة في الحم ستة أشهر فليس الدخص الأولى الثاني ليس في من حيث المزلون مقصود بهما بيان أقل الحم ولكن عارفنا الحل الحم بما ما من لازم المقصود وهو ثلاثة الشر كذلك يمكن أن يقال أيضا يدخل في هذا الباب أيضا قوله رسول الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يرزبه حتى يركع ركعتين أنه يفيد أن من أراد الإقامة في المسجد عليه أن يفتعر كأسين لكنه بلا بلازم مقصوده أي ليس مقصود المتكلم سوى هذا ولكن يقرم من الحديث أن الداخل إلى المسجد لا يسعه أن يرفع ركعتين إلا بالوضوء ففهمنا أنه يدخل إلى المجلد بالوضوء فهمناه ليس من الحديث وإنما من دلالة الإشارة دلالة الإشارة التي تبين لنا أنه فيه إشارة غير مقصودة أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يبين حكم الوضوء وإنما حكم الصلاة زي من أراض القيام لكن فهمنا أمر الوضوء من لازم مقصوده لأمر الوضوء فإذا ينقسم إلى منطوق صريح وصريح المنطق الصريح يتم التركيز المتوضقة ودلالة التضمن المنطوق غير الصريح هو دلالة الاتزام دلالة الاتزام تنقسم إلى دلالة الاقتضاء دلالة الإيمان ودلالة الإشارة إذن هذا كله المنطق بخسميه المنطق صريح غير صريح هنا ذكر قائل الشخص الموصوف بالعلم من لحظة عالم في قوله اذا سالك العالم هذا من المنطق الصريح الذي هو من قبيل لا لا ليس المطابقه العالم هنا والشخص موصوف بالعلم هنا من المنطق الصريح أه... الذي يثل عليه... عليه رفض جلالة مطالق فرحة وكل يقول ذلك وكل معنى وكل معنى استفيد من ذكر اللفظ وليس الرفض موضوع له فهو النجوم هنا فيه تعليم المفهوم جاء لدينا المنطوق والمفهوم وصف الجو هذا قال كل معناه بالنسبه للمنطوق قال كله معناه في ضمن الجوهر فها هنا قال كله معناه تفيد من ذكر اللفظ والاحسن ان يقال حتى يقع الاحترار من المنطوط في قسميه أن يقول كل معنى استفيد من ذكر غضي مما هو عن خارج عن دائرة النص أو خارج ومما خاج عن النصق حتى يفهم منه النظر لأن هذا استفيد من ذكر غضي كل آخر من جواب وفي كلاهما استفيد من هذا لكن الأول إنما استفيد من فهم ذلك داخل دائرة النصف ماذا إنما علم خارج أو فهم خارج دائرة النصف أي فهم خارج دائرة النصف إما في الموافقة أو في ثم يذكر هذا ذلك ويقول هو المفهوم ثم بعدين يأتي تفصيل بين مفهوم موافقة ومخالبة يقول كالشخص الموصول بالجهد المثال الآبط في المثال المذكور فإنه يحقر في الذلم عند ذكر العالم لأنه ضد معناه والضد يقترب الباب عند قصول ضده هنا المثال الذي شيخ هارنا هو من قبيل مخالق إنه قوله إذا سألت فاسأل العالم يفهم منه لا تسأل الجارب أي لا تسأل الجارب هذا المفهوم في المثال إنما هو من قبيل مفهوم الصفر هو من قبيل مفهوم الصفر أي أن ذكرى الصفر تقتلن بالحكم إن وجدت هذا الصفر وجد الحكم وإن انتفلت هذه الصفة انتفل معها الخفض فإذا سألت في العالم يفهم لا تسأل الجاهل إذا عدم العالم أعجب ذلك أن انتسأل الجاهل هذا المثلوم يستمع بمثلوم كما سيعطيك في أنواع جديد الخطار منها المثلوم الصفة لكن احددنا منذ قراءنا المراقب هي خمص صفة ثم يقول بعد ذلك كل معنى استخيد من ذكر الغبط وهو ضد المعنى الذي يوضي على ورد.